شهدت بانه خير مولود من البشر عمت فضائله كل العباد كما عم البريه ضوء الشمس والقمر بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العالم الحكيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق باموره الدنيويه من المنكحي والمشرابي والماكلي والملبسي وغير ذلك مما يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى قاضي عياد صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الجانب من التمدح بقلة المأكل وقلة المشربي وقلة النوم والتمدح بكثرة النكاح مثلاً أو كثرة وفور الجاه وفور العقل وكثرة المال والمتاع وغير ذلك من الأمور وقد ذكر القاضي عياد رحمه الله تعالى الجوانب التي تجعل هذه الأمور ممدوحه والجوانب التي تجعل هذه الأمور مذمومة حسب علاقة الإنسان بها فالفصل الذي نتناوله إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم هو ما يتعلق بالمال والمتاع أي فك... أي... كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال كيف كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المتاع مع عرض الدنيا مع المباني والأسات وغير ذلك من الأمور التي يتبأ بها الناس ويفتخرون, ويفتخرون بها الإنسان ينظر إلى نفسه إذا كان وفير المال ينظر إلى نفسه على أنه كبير القوم وإذا كان قليل المال ينظر إلى نفسه على أنه صغير صغير القوم والأمر ليس كذلك في نفس الأمر وإنما في تصرفاته أو علاقته بذلك المال من حيث تصريفه في الخير أو تصريفه في وجهه الشر والعياذ بالله أو من حيث كنز ذلك المال وجمعه أو من حيث انفاقه وتصدق به في, في سبيل الله نرى إن شاء الله سبحانه وتعالى كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا أم كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال أو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا وقد فرق كل ما يملك كل ما يملك من من متاع الدنيا من المال وغيره يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال أي تختلف الحالات في التمدح بكثرة المال أو قلة المال يعني أحيانا يكون الفقر خيرا وأحيانا يكون الغنى خيراً فمتى يكون المال خيرا ومتى يمتدح الإنسان بماله وكذلك التفضيل لأجله متى يكون الإنسان مفضلا لأجل المال لأجل كترة المال فصاحبه على الجملة صاحب المال على الجملة أي في عموم الناس وعند العادة معظم عند العامة أي الناس يعظمون صاحب المال وصاحبة الغناء والطرف لاعتقادها توصله به إلى حاجته لأن العامة يعتقدون أن المال هو وسيلة للغايات عندما تكون لدى الإنسان اهداف وغايات ومرامي ومقاصد فإنه إذا كان لديه المال فإنه يتوصل به إلى غايته كما قال, كما قال الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تصيه وذاك الحكيم هو الدرهم ذاك الحكيم فأرسل حكيما ولا صوصي يعني اذا إذا أرسلت الدرامة فإن حاجتك مقضية وإذا لم ترسله فان حاجتك بين هذا وذاك يعني يمكن أن تكون مقضيه ويمكن أن تكون غير ذلك إذن فهو فالمال وسيلة لبلوغ الأهداف والمقاصد والغايات وتمكن أغراضه بسببه وإلا فليس فضيلة في نفسه وإلا يعني إن لم يكن المال يتوصل به الإنسان إلى أغراضه ومرامه وحاجاته فليس له فضيلة في نفسه أي فليس مفضلا من أجل وجوده فقط من أجل اكتنازه فقط فمتى كان المال بهذه الصورة أي كان المال بهذه الصورة أي أنه يتوسل به إلى الغايات، وصاحبه منفقاً له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصرفه في مواضعه مشترياً به المعالي يعني يشتري به المعالي به المكانه في المجتمع به الجاه به يشتري به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب به قلوب الناس ومدح الناس وحب الناس كان فضيله في صاحبه عند اهل الدنيا إذا كانت هذه المقاصد هي مقاصد صاحب المال يقصد بها الثناء يقصد بها ان يحصل على المكان ان يحصل على الجاه ان يحصل على محبه الناس في قلوبهم فهذا يحصل عليه في عند أهلي عند أهلي الدنيا وإذا صرفه في وجوه البر وأنف في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة في وجوه الخير وفي وجوه البر وكان قصده الله والدار الآخرة لا متح الناس ولا أن يكسب الجاه ولا أن يكسب المعالي والمنازل عند الناس وإنما يقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند كل بكل الاحوال يعني لا يختلف عليه اثنان لا يختلف ان للمال إذا كان مطية للآخرة وإذا كان وسيله لما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى لا يختلف اثنان على أنه مال خير على أنه مال حسن على أنه محبوب على أنه مرغوب فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح أي نعم المال الحلال في الرجل الصالح الذي ينفق هذا الحلال في وجوه في في البر وفي وجوه الخير إذن هذه أحوال المنفقين أحوال المنفقين تنقسم سنفق... إلى قسمين من ينفقه من أجل الدنيا من أجل الجاه من أجل التمدح، من أجل أن يذكره الناس بالجود والكرم وهذا مشاع في العرب قبل الإسلام وأنتم تعرفون حاتم الطائي حاتم الجود إذا دكر الجود دكر حاتم لأنه مشهور بأنه ينفق في وجوه الـ الـ الـ الـ الـ الجود عند العرب قبل, قبل الإسلام الوجه الثاني أن ينفق في سبيل الله لا ليقال جواد ولا ليقال كريم ولا ليمدحه الناس بذلك ولكنه ينفقه في سبيل الله وإذا أنفقه في سبيل الله يعني لا يمنع من أن يمدح وأن يثني الناس عليه خيرا وأن يكسب به جاها ومكانة ومنزلة ولكن لا تكون قصدا أوليا ولا تكون قصدا رئيسا بينما تكون تأتي في الرطبة الثانية بمعنى أن الإساء يقصد بإنفاق وجه الله فيمدحه الناس هل يفسدون عليه قصده لا لا, لا يفسدون عليه قصده أن يبني مسجدا لله من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة فإذا بالنس يمدحونه يقول فلان بنى مسجداً لله فلان فعل وفعل وفعل هل يفسد ذلك قصده؟ لا يفسده ولكن عليه أن يحترس عليه أن يحترس لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه أن يحترس من أن تميله سناءات الناس وأقوال الناس عن قصده الأول فيغير قصده في المرحلة إلى موالية في المرحلة التالية بنامسجدا لله فأتنا الناس عليه خيرا فسمع بذلك تنا فأعجبوا فبنى مسجدا ثانيا للناس أي لأجل ثناء الناس فقد أفسد قصده بعد أن سمع ينبرقني أبنية الأولى والثانية والثالثة إلى الغاية بيج لقصد وجه الله سبحانه وتعالى ولا يفسد عليه قصده أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه خيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن اثنى الناس عليه خيرا وجبت أي وجبت له الجنة مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليه خيرا أنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليه شرا أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا من قبيح الأفعال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله وجبت وجبت ما, ما معنى وجبت هذه وجبت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار فاللسانه الخلق اقلام الله في الارض والله سبحانه وتعالى يقول لابراهيم عليه الصلاه والسلام مجازيا له على جهاده وعلى توحيده وعلى ما بذله في سبيل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى أن جعل له لسان صدق في الآخرين أي المدح وجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اللسان اللسان صدق أي الذكر الحسن والثناء الحسن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. يعني فهذه هذه لا تفسد تلك وإنما الله سبحانه وتعالى قبِل عبدا وضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويثنو عليه ويثنو عليه خيرا. بمعنى يعطيه الأمرين معا. يؤتي أجره مرتين فيستفيد مما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم ويستفيد كذلك من ثناء الناس عليه وحلول منزلة عظيمة في قلوب في قلوب الناس ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدن وإلك الإنسان يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه ويحذره الشيطان من الفقر ويقول له إذا أنفقت هذا المال ستكون مؤديما وستكون فقيرا فإن هذا المال على كثرته كالعدم لماذا؟ لأنه لم يملك به الدنيا ولم يملك به الآخرة لم ينفقه من أجل الدنيا ولم ينفقه من أجل الآخرة فهو كالعدم فهو الفقير الذي لا يملك شيئا سيان في, في, في, في الظاهر ومختلفان في الباطن أو في, في حقيقة الأمر لأن هذا لا يملك شيئا قد يكون قصده ومنيته أبلغ من عمله وهذا لك ولكنه لم ينتفع بما يملك كمثل الحمار يحمل اسفارا يعني كذلك الكذب التي تحمل على ظهرها كتبا مملوءه بالعلم النافع مملوءه بالخيرات مملوءه بالحكم مملوئة بكذا وكذا وكذا، ولكنها لا تنتفع بها، فكذلك الذي يملك مالا لا ينتفع به، فهو كتلك الدابة التي تحمل كتبا لا تنتفع بما فيها من العلم، أو الذي يعلم العلم، ولكنه لا ينتفع بذلك العلم، فهو كذلك كمثل الحمار يحمل أسفارة، لا ينتفع بأقرب شيء إليه وما كان على ظهره، لا ينتفع بأقرب شيء إليه، وما كان على ظهره فكذلك صاحب المال إذا كان يجمعه ويمسكه ولم ينتفع به فهو كالعدم وكان من في صاحبه بمعنى اكتسب بـ بـ بامساكه ذم الناس له وانتقاص الناس لشأنه فيقول الناس فلان ملك كثيرا من المال ولكنه لم يصلح حاله ولم يصلح حال غيره لم ينفع به عشيرته لم ينفع به أقاربه لم ينفع به أبناءه لم ينفع به امته لم ينفع به نفسه لا في الدنيا ولا في ولا في الآخرة وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث في كل يوم ملكين يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا ذلك الممسك الذي يمسك ذلك المال فإنه ينتظر ماله له ينتظر التلف والمنفق ينتظر ما له الخلف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلف له ما له يعطيه أحسن أحسن منه كما في القرآن الكريم وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى ولم يقف به على جدد السلامة أي على صلب السلامة على متن السلامة بل أوقعه في هوة رذيلة البخلي ومذمة النذالة أوقعه جمعه للمال أوقعه في أخص أخص الصفات التي هي البخل والأخص والنذالة وعدم انفاق هذا المال في, في, في وجوهه والله سبحانه وتعالى سما الفحشة سما الفقرة في القرآن أو التخوف من الفقر وعدم الجود سمع القرآن الكريم الشيطان يعيدكم, الشيطان يعيدكم الفقرة ويامركم بالفحشة يعني سمى الإمساك بالفحشة عندما يمسك إن إنسان مالا فإنه يرتكب ماذا؟ يرتكبوا الفحشاء في حق المال الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء والمراد بالفحشاء هنا البخل وإمساكوا وإمساكوا المال والقرآن الكريم مندبنا إلى طريقة الوسط فإذا انفقت لا تسرف ولا تقتر والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامنا وسطا كان بين ذلك وسطا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انتظروا ولاثك اغنيا انتظر ورثك اغنيا خيرون من انتظروا عالة يتكففون الناس هذا رجل من الصحابه يريد ان ينفق باله كله استاذنا قال له لا الثلث والثلث كثير اذا انفقت أو الوصيت بالثلث هذا يكفي وخلي لورثتك ثلثين لانك انت تترك اولادك اغنيا خيرون من ان تترك أن تتركهم فقراء يتكففون الناس أيضا أن يمسك الإنسان ماله ولا ينفقه في وجوه البر أيضا مدى في فالإنفاق في الوسط أو في القوام هو الحسنة بين السيئتين بين سيئة الإمساك وسيئة الإسراف ولا تجعل كما قال الله عز وجل في سورة الاسره ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كنايه عن ماذا؟ عن البخل والإمساك ولا تبسطها كل البسط فلا يبقى فيها شيء كناجع عن ماذا عن إسراف ولا تبسطها كل كل البسط اذا ما تكونش مسرف وما تكونش مقتر أو مقتر ولكن كن بين ذلك يعني وسطا فاذا التمدح بالمال التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه ليست لحقيقة المال أو لوجود المال وإنما لعلاقة الإنسان بالمال هل أمسكه والامساك ما ذم هل أنفقه والانفاق يحتمل الانفاق في وجوه الخير مع طلب الدنيا أو في وجوه الخير مع, طلبي مع طلب الآخرة والأمران محمودان في الدنيا وآخرهما محمود في الدنيا والآخرة ينفقه لله عز وجل ويمدحه الناس فهو محمود دنيا و... واخرى كما قال الله عز وجل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا حسنة الدنيا قيل المال الصالح قيل المراه الصالحة قيل كل خير يقربك إلى الله فهو حسنه الدنيا وحسنه الاخره الآخرة هي التواب على ذلك التواب على حسنة الدنيا هل جزاء الاحسان هنا؟ إلا الإحسان هناك؟ هل جزاء الاحسان إلا إلا الإحسان فإذا احسن في هذه الدنيا بانفاق ماله في وجوه البر والخير والاحسان فانه يجازى عليه في الاخره كما جاء في احاديث كثيرة تدل على على ثواب المنفق في سبيل الله عز وجل منها قوله عز وجل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا هو خير من أن مثلا في وجوه لطلب الدنيا وما غير ذلك وما إلى غير ذلك ومنه قوله عز وجل أيضا وما أتت من زكاة تريد وجه الله فأولئك هم المدعيون أي ينفق ماله يعني مزكيا له مطهر لماله مصدق به على الفقراء والمساكين فإن الله عز وجل لا يضاعف له ذلك المال ويضاعف له ذلك العجل أيضا أمثل أمثل كثير الذين يفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة درهم يصبح كم؟ سبع مئة درهم درهم واحد في سبيل الله يصبح بنية خالصة وقصد حسن يصبح سبع مئة درهم عند الله سبحانه وتعالى والله يضاعف لمن يشاء. يعني العدد لم يكن متوقفا عند سبع مئة ولكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء حسب قصره حسب قصده وحسب موقع صدقته إذا كانت هذه آدت الدرهم إذا وقع موقعا يعني سد فيه خلة واطعم فيه جائعا وسد فيه مصغبة إذا وقع في هذا الموقع فينوي يكون اكثر من من درهم وقع في موقع في في موقع اخر على سبيل الندب على, على سبيل أقرب انسانا او اهدى لانسان هذا فيه خير ولكن أن يسد جوعه الجائع وان ينفق على ذي مسغبه او دي يتيم من ذا مقربه هذا اعظم فاقتحم العقبه شني العقبة هيدي الأجباء هي. ماشي أي واحد يجي يطلع لا يسعه ذيل القوي القوي على إكره نفسه على اللي فق في سبيل الله فلخص حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فكر رقبتين وفكر قبي يكون بالمال أو يطعم في يوم دي مصغباتين مصغبات الجوع أي في يومين في يوم الجوع يطعم من يطعم في يوم دي مصغباتين يتيما دام قربا أيتيما أي من أقاربه، أو مسكينا ذا مطربة، مسكين ذا حاجة، واليتيم ذا مطربة، اليتيم الذي لا يملك شيئا، لأن قد يكون يتيما وغنيا إذا ترك له أبوه مالا، ولكن قد يكون اليتيم يتيما ذا مطربة لا مال له، فإذا وقع درامك هذا الموقع، فإنه يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. إذا التمدح بالمال ليس للمالي ولكن لوجوه تصرفه ولوجوه إنفاقه فإذا نفق في الخير كان خيرا وإذا نفق في الشر كان شرا والعياذ بالله فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى يعني إذا كان هذا الرجل صاحب مال ولكنه لم يصرف هذا المال في وجوهه ولم يضعه في مواضعه ولم يوجه في, في, في وجوهه فهو غير مليء بالحقيقة المليء الغني فهو غير غني بالحقيقة ذلك الرجل الذي ملك مالا ولكنه لا ينفقه في وجوه البر فهو فقير لأن هناك فقير وهناك فقير هناك الفقير الذي لا يملك ولا شيء عليه لا حرج عليه اذا رضي بما قضى الله عز وجل له وقسمه له وهناك فقير هو غني في الظاهر ولكنه فقير في حقيقة الأمر ملك مالا ولكنه لم يغني حتى نفسه يعني لم يأكل, لم يأكل حتى, حتى يشبع ولم يلبس كما ينبغي أن يلبس ولم يلبس أبنائه ولا زوجته ولا أقاربه ولا ولم يضع هذا المال في, في وجوه الخير فهو كالعدم فهو كالعدم غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى يعني ليس غنيا بالمعنى وإن كان غنيا في الظاهر لأن الغنى أن يكون, أن يكون مالك متعديا لك إلى غيرك ولذلك يقول واش نبي صلى الله غني ولا فقير أنه صلى مغني غني أو فقير نعم الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نظرت إلى إنفاقه فهو غني وإذا نظرت إلى حاله فهو فقير إذا نظرت إلى إنفاقه تجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعطي أغناما كثيرة ومعها الرقيق لرجل واحد ويعطي مئة من الابيل لكل رؤساء القبائل التي أسلمت يوم الفتح في حنين ويعطي الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما وصل اليه من الثياب كل ما وصل اليه من المال ينفقه على الصحابه ولا يترك ولا يترك شيئا يعني اذا نظرت اليه من هذا الوجه تقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغنى الاغنياء لانه يتعدى نفعه الى غيره ولكنك اذا نظرت الى حاله في بيته فكثيرا ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ويسال هل من طعام فيقال له لا فيقول النسائي فيتم صومه يعني يصوم نبي صلى الله عليه وسلم تطوعا لأنه ولا يجد ما يكسر به الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته ولا يجد فيه إلا إناء من لبن وش هذا فقير ولا غني؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته. يعني ما كل هذه أنواع ديال التعامل، نوع ديال الشراب، ديال المشروبات،, المشروبات. شهرين؟ لا توقع نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها وما تقتلتون ما لذلك في هاتين الشهر، الشهرين قالت الأسودان التمر والمع شوية الموشة التمر وتمر الأيام والليالي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا ملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فإنه لا يدخلوه كما يعيد الشيطان الأغنية أن يدخلوا أموالهم الشيطان يعادكم الفقر الفقرة ويأمونكم ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لخازنه أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا لأن الخازن الذي يصنعه هو سيدنا بلال هو اللي مكلف الخزينة ديالي الخزينة رأى شيء باركة ما عارب نشعل فيها أحيانا ما يكون فيها أول غالب الاحيان ما يكون فيها أول ونبي صلى الله عليه وسلم لا يجد راحته الا اذا انفق ما عنده من المال في سبيل الله والأحدث في البخاري وفي غير البخاري ان الرسول صلى الله عليه الصلاة من أجل أن يصلي بالناس فتذكر شيئا من المال بقي شيء من المال في بيته فتذكره فخرج مسرعا إلى بيته فأنفق ذلك المال على أناس ثم عاد إلى ثم بين له في الاخير لماذا خرج؟ يعني حتى لا يكونوا مشوشين بسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كان عندي شيء من المال فخفت ان يشوشني في الصلاة أو أن يعني يقطع عليه الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت حتى أنفقته كيف يقطع عليه صلاته؟ هل النبي صلى الله عليه يفكر في ماذا ينفقه؟ هل ينفقه في اللباس؟ امنفق في في السياره الفارهه او ينفق صلى الله عليه وسلم في البيت الواسع امنفق في في غير ينفق لا ماشي هذا هو ماشي تشويش قال النبي صلى الله عليه وسلم تشويش الذي يمكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لمن يعطيه يعطيه لي فلان فلان يعني ينظر الى من هو اهل بهذا المال من فقراء المسلمين مسلمين فاذا بهذا هذا التفكير في اناس المستحقين نوع من التشويش في الصلاه مش نعطيه الفلان ولا أعطيه فيها؟ وانت كتقرر القرآن وكتقرر في الفتحة ماذا نعطيه الفلان ولا أعطيه فيها؟ ماذا هذا شنو ولا ما تشوي؟ لما سأسمع فرق المال وحتى لم يبقى في بيته شيء عند أي دين؟ جو إلا وعينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة احنا يمسكنا نكون مشوشين، إلا كان وإلا ما كانش إلا ما كان ولو عاز إحنا نمشوه فين غان فين غان شي درهم ولا شي عشرة درهم فين غان النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشوش اذا كان شي حاجه اذا كان المال فين غينفقوا لان لأن المال فيه سؤالان من اين اكتسبته وفيما انفقته وكلا السؤالين خطير لا بد ان يكتسب من وجوه الحلال وان ينفق في وجوه الحلال كثير من الناس يسأل نفسه من اين اكتسب ولكن لا يسأل نفسهم فيما انفق فيما اصرفه اصرف هذا المال حتى يعود علي بالنفع في الدين والدنيا والاخره ولا ممتدح يعني ليس فهو غير مالي بالحقيقه ولا غني بالمعنى ولا ممتدحين عند أحد من العقلاء الذي يملك المال ولا ينفقه في وجوه الخير لا عند الناس ولا عند الله سبحانه وتعالى فهو لا يكون ممتدحا عند أحد من العقل، بل هو فقير ابدا غير واصل إلى غراض من أغراضه عنده وسائل بشي أغراض يلو ولكنه لم يصل إلى غراض من أغراضه سواء كانت هذه الأغراض أغراض الدنيا ولا أغراض آخرة إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يصلت عليه أي لم يصلت على ماله بل ماله هو الذي سلطه عليه كل تصلت على الآخر، لمن هو اللي تصلت عليه؟ فاتخذه إلىهن من دون الله، اتخذا ماله إلىهن من دون الله، فلا يستطيع أن يمسه ان يمسه بسوء، أي أن يمسه بشيء من من من الصرف. لم يصلت عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فيشبه ذلك الرجل الذي عنده مال غيره يحرسه ويحابد عليه، ولكن لحق له في التصرف فيه. فك ليس في يده منه شيء. كان زمال غير منفق له في وجوه البر كالعدم كأنه ليس في يده شيء. والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده من المال شيء. ما قاله عن النبي المنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال وإن لم يبق في يده شيء. ولم يبقى في يده من المال ولكنه حصل فوائد المال ما يوفى فوائد المال حصل بالمال رضى الله سبحانه وتعالى والأجر المضاعف عند الله سبحانه وتعالى وتناء الناس عليه واكتساب المكان والجاه عند الناس وغير ذلك من هو اكتسب فوائد المال ليس المال يعني مالك فوائد المال ونتائج المال وليس المال اما المال ف كما يقولون أحرقه يرحمك يعني أحرقه في سبيل الله يرحمك أما إذا رحمته وجعلته في الأكياس وحرست عليه فهنا لا يرحمك بل يكون عليك كلما نتجاج يكون عليك ماذا كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اجتنزاه في الدنيا في الآخرة يكون صفائح من حديد من نار صفائح من نار توضع على جبينه توضع على جنبه توضع على ظهره توضع على ظهره فتخرج من تديه وتوضع على تديه فتخرج من, من ظهره والعياذ بالله ويقال له هذا ما كنستم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنيزون اذا أحرقه يرحمك فإذا هو وادغرته فإنه يحرقك ولا يرحمك فانظر سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال انظر سيرتنا بصرصنا في المال وعلاقتنا صلى الله عليه وسلم بالمال هل كانت علاقة امساك علاقة شجع وهلع أم كانت علاقة انفاق ام كانت انفاق علاقة تصريف في, في وجوه الخير تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله صلى الله عليه وسلم وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دانا ذلك من الشام والعراق وجلبت إليه من خماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبل للملوك إلا بعضه وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه ديرهما بل صرفه مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الأموال من كل حدب وصوب وجاءته الغنائم وجاءته الأخماس الغنائم يعني من, من الجزيرة من, من البلاد المفتوحة في ذلك الوقت بل من الملوك الذين هادوا يعني تبادلوا معه الهدايا كالمقوقس والنجاشي وغيرهم من الذين أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أموالاً ولم يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المال شيئا يعني شيئا يُدخر أمسك بعض الشيء أمسك بغلة أهدية له صلى الله عليه وسلم وأمسك جارية أهدية له صلى الله عليه وسلم أما المال المصروف إلا النبي صلى الله عليه وسلم صرفه في وجوه الخير وأنفقه على المسلمين وقوى به صلى الله عليه وسلم آل المسلمين وقال ما يسرني قال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي أحداً ذهباً يبيت عندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لدي قال لبساة السلام ما يسره أن يكون له مثل أحدين ذهباً ونأدوه بحال الجبل دي الأحد من ذهب يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم مدخراً قال لك ما يسرني ذلك أن, يبيت أن يكون لي ويبيت عندي ذي بمعنى أنه إذا ملك الجبل دي للذهب سيصرفه في النهار قبل ما تغيب عليه الشمس إلا درهم ارصده أرصدوه لزين إلا شيء حاجة يمكن يخضبه واحد الدين كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى إلا الحاجة إلا ما يسد به رمق أهله وحاجة آله صلى الله عليه وعلى آله آله وسلم وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت وفي مرة المره تجد دنارير قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له احد المجموعه من لبعضي لبعض نسائه ولكنه ولكن لم ينم صلى الله عليه وسلم حتى قسمت تلك الدراهم السته قال الان آل استرحت عاد استرح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ضعف ولكن في الأحاديث الصحيح ما يقوي هذا المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثير اهله على غيرهم بل يبقي لهم حاجتهم ولكنه صلى الله عليه وسلم يعطي للاخرين ومات صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وديعه مرهونة عند يهودي خيبر في نبقة أهله مش مشي في مشي في يعني رفاهية وما إلى ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسلف بس يدير لأطلع إيه ولا يدير لكون ولا يمشي ال مشي النزاع كم كان يدير إحنا. ندي بكن القروض ديال النزهة وكن القروض ديالش ديال العطلة وكن ديال العيد وكن عط الله القروض في ال في الأشكال. النبي صلى الله عليه كان يتسلف وما كان صلى الله عليه وسلم يستدين من أجل ولا من أجل المباح ولا من أجل حتى السنة حتى العيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدين إلا للفرب، إلا لقوة عياله، إلا لما هو واجب عليه صلى الله عليه وسلم. يعني أخذ طعام من يهودي ولم يكن له مال يؤدي مقابل ذلك الطعام فاعطاهم درعه التي يقاتل بها درع يعني قميص درع من حديد كان يلبسه المجاهد حتى لا تقع السيوف على على جسده فأعطى النبس صلى عليه وسلم هذا الدرع لليهود وقال لهم حتى أتيكم بالمال فما النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون الذي ما يذهب به إليه وأدى عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ادى عليه ثمن الطعام واسترد درعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ الرهن لان هذا هو الرهن في الحقيقه مش الرهن اللي كان اقول أنا, اللي كان به الرهن انك عندما تشتري بضاعه أو بضاعة وليس عندك مال يعني قيمتها ماذا تفعل تضع شيئا مقابل هذه البضاعه تضع توبا تضع يعني شي حاجة لها لها قيمه اكثر من من قيمه البضاعه فإذا جئت بالمال أخذت بضاعتك هذا أدو الرهن كما قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ما عندك المال ما عندك سميتهم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ما عندك البيينة كتابة ماذا تفعل حط رهن اطلب بضعة معينة اشتري هذا الكتاب ليس عندي مال أضع هذه جلبة عند مل مل المكسبة أقول له هذه جلبة يعني تضمن لك ثمن الكتاب حتى أزيه كبير بثمانية. هذي أدور راه مش كم كي يدرو الناس أنك أنك تحت واحد المبلغ على رقبة شخصين وتأخذ داره وتستغلها لمدة معينة بكراء أقل من كراء إجاره وجاره عن يمينه وشماله فقد أكلت ماله بغير حق فهذا سلف جرى نفعا وكل سلف جرى نفعا فهو ربا كما يقول الفقهاء اعطيته ثلاثة مليون، باش تاخد الضر ذياله بألف درهم والضر جاره الجارو كينبه ألفين درهم ولا تلف درهم بماذا أكلت الباقي الفارق بماذا أكلت الفارق أكلته بذلك السلف الذي وضعته على على رقبته فهو سلف جرى منفعة وهو غير جائز شرعا على كل حال الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في في خيبر بمعنى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته ما يؤدي به تمنى ذلك تمن الطعام حتى يصرد درعه حتى صرده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولهذا يقول بصير رحمه الله وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العسام واش نبي صلى الله عليه وسلم زهد ولا مش زهد زاهد ما الدليل على زهده حاجته فهو مع ضرورته ومع حاجته زاهد ومن العادة أن الإنسان يدى لم يملك شيئا يكون طامعا والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أكدت زهده فيها ضرورته حاجته إلى المال ومع ذلك لم تلجئ هذه الضرورة لاستجيب للجبال التي نادته من اجل أن تكون له وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أي ما الجبال التي نادت وان تكون ذهبا يرفق صلى الله عليه وسلم على نفسه فابا فابا أن يكون مثقلا بمال الدنيا ومساعي ومساعي الدنيا اراد وسلم أن يرحل من هذه الدنيا خفيفا لان يرحل من هذه الدنيا من هذه الدنيا ثقيلا بثبيعات المال وثبيعات الكسب ولذلك أكدت زهده فيها ضرورة ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام يعني الحاجة لا لا تعد أي لا تتعدى على العصمة فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يكون يعني ملتفتا للمال أو أن يكون قلبه متعلقا بالمال واقتصر من نفقته صلى الله عليه وسلم ومن يلبسه وأمسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه وزهد في ما سوى فكان يلبس ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه ما وجد بمعنى لا يلبس النبي صلى الله عليه وسلم التياب الفاخرة ولا التياب يعني التي يلبسها اهل الدنيا يعني وملوك الدنيا وملاك الدنيا وانما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ولذلك لا يتميز على اصحابه في ملبسه فاذا دخل عليه واحد من الناس الذين لا يعرفونه لا يفرق بينه وبين غيره من الصحابه في ملبسه انه صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يتفضل على صحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ارضاه بل مر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السوق فوجد حلة تباع الحله واحد الحله لحلة هي البدله الكامله فيها في يعني نصف الفوقاني ونصف التحتاني ولكنها من من الحرير وجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تباع في السوق فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يا رسول الله لو اشتريت هذه لتلبسها للجمعة وللعيد وللوفود. لو اشتريت هذه هذه حلة مناسبة. يعني لباس مناسب لمن يخاطب الناس، لمن يسعد المنابر لكي تكون الهيبة في نفوس المخاطبين بلباسه لتلبسها للوفود حتى يحترمك الناس. لأن بعض الناس يحترمون التياب ولا يحترمونه. من في التياب؟ ولا يحترمون اللابس ولكنه يحترمون ماذا؟ يحترمون الملبوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة يعني الحرير إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث في كتاب الجمعه في صحيحه بأنه ينبغي للإمام أن يلبس أحسن ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس هذه من إلا من لا خلاق له بمعنى أنه لا عيب فيها في بقترحتة إلا أنها حرير فلو, فلو, فلو كانت من غير الحريري لكان الإمام الذي يخاطب الناس أولى بها ولا ولكان الأمير الذي يستقبل الوفود أولى بها لأن أن التياب صرفع الإنسان قبل أن يرفعه كلامه وقبل أن يرفعه يعني مقامه فليلبس لكل, لكل حال لبوسها فالشهد عندنا في, في, في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس شيئا يتميز به ولذلك عمر يقترح. عمر يقترح ان يلبس شيئا يتميز به في, في صلاه الجمعه في صلاه العيد في سقمال الوفود بحيث اذا جاء الوفد يتميز النبي صلى الله عليه وسلم بلبس المعين بلبس الفاخر بين الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يتميز صلى الله عليه وعلى اله وسلم في لباسه ومن هنا أقول واختم بهذه الفكرة أن الإسلام ليس عنده زي معين أن الإسلام لا, لا يقول بزي معين انك تلبس طاقية معينة أو عمامه معينة أو جلباب معين أو خمار معين فتقول هذا هو لباس الإسلام باعتبار الزي لباس الإسلام لا الإسلام استوعب الأزياء كلها وقبل الأزياء كلها فقط اشترط فيها امرين اشترط فيها ان تكون طاهره وساتره ان يكون التوب ساترا وطاهرا فاذا كان ساترا للعوره وطاهرا من النجاسه فهو مقبول اسلاميا فلا اقول لك مثلا ان هذه الجلابه هي لباس الاسلام نعم هي زي المغاربه ويفتخرون به ولكن ليست لن نحمل الاخرين عليها نقول لهم لا تكونوا مسلمين حتى تلبسوا هذه الجلبة وقل مثل ذلك في كل زي، في زي المشارقة وزي الأفغان ولا زي. هذه الأزياء استوعبها الإسلام بشرط أن كل قوم يفتخرون بأزيائهم بشرط أن تكون ساطرة وأن تكون طاهرة ولذلك ورد في صحيح البخاري في كتاب اللباس كل ما شئت ولبس ما شئت ما أخطأتك سلطان ومخيلة وتجد في هذا الكتاب في كتاب اللباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الضيق واللب لبس التوب الواسع ولابس ثياب اليمنية وثياب الشامية ثياب العراقية وثياب المصرية الثياب الموجودة في زمنه نبيه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر لبس الأسود لبس الأبيض لبس الألوان الموجودة والأشكال الموجودة والأزياء الموجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم من باب أن يبيح للناس الأزياء وأن يبيح للناس الألوان وأن لا يقع الناس في الحرج. إلا إذا كانت التوب غير ساتر فانه مرفوض أو كان التوب غير طاهر فانه مرفوض كذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا قبل, قبل ثيابنا وأن يطهر أبداننا وأن يطهر أحوالنا جميعا وأن يطهرنا وإياكم وأن يطهر مجتمعنا وأن يطهرنا في مالنا وأبنائنا وفي جميع حركاتنا وسكنتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين